قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستكم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إنا كنت ونضع الموازين القسط لأوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ظلال المبين قالوا